اللذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدنا منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإنك تفقهن لهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وان ما تخافا من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ان ان الله لا يحب الخائن ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعد لهم ما استطعتم من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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ انه هو السميع العليم